وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا زرية من بعدهم اَفَتُسْحِلُكُم بِما فَعَلَ الْمُضْطِرُ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ وَاسْلُ عليهم نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ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 إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ذَلِكَ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلل فأولئك هم الخاسرون